وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 Huwa a'lam bima tufidun fi kafa bihi shahidan bayni wa baynakum wa huwal ghafurur rahim Qul ma kunt bid'an minar rusuli wama adri ma yuf'alu bi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 بني إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي ليُثِرَ الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن